بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم المورود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قبود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له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 فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إِنَّ الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الْأَنْهَارُ ذلك الفوز الكبير